سمعنا برابعاً جنة بلاه الكون وقريناه بشعرها الخالد أسطورة تركت الخلق طرًا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك دخلت في مجال العشق دخل بزود شرحت مفرداته وغاصت بحوره ربك جل شأن تشوف ما معقول بالمحراب هي تخيلت نوره شلون بحال عابس شاف نور الله وقباله قعد بالصوت والصور ميادين العشق تشهد علي مجنون في حب الحسين وأبدع بدوره اطف مدرسه اططف مدرسة وكان المدير حسين طلاب الشهادة بحبه مسحورة برير وعابسه وحره وحبيبه وجون دفعة خرجت في يوم عاشورة اططف مدرسة وكان المدير حسين طلاب الشهادة بحبه مسحورة وريره وعابسه وحره وحبيبه وجون دفعة خرجت في يوم عاشور صعب حب الحسين صعب حب الحسين وعابسه ابدع به سيفة طبرة وبرمح منطقة عشق وبنار عشقه احترقت العشاق ما قدر الزليخة تواجه بعشقه شافح سين جنة وعين حور العين قسم يدخل الجنة وهذا من حقه نزع درعه وتراشه في الموت رد على القميص اللابسه وشقه سيد قوم كان الكرم لايق به ضيف سيف خصمه ووقف بالملقه رغم الضحة ويقول ما وفيت خجل بيد الحسين وعبرتة خنقه رسم لوحة شجاعة بدم خط عنوان رسم لوحة شجاعة بدم خط عنوان دين حسيا غير حسيا ما نلقه وكل شي البيت حول حبل بالسجاد تحروف اسم حضنة والشبقة لأن حروف اسمه لأن حروف اسمه حروف اسم عباس اجت يم الشجاعة وباس تبحل اجت يم الشجاعة وباس تبحل الشاعر أحمد عبدالين مناصر من الهندس الصوتية محمد محمد الحسيناوي